<تصفيق> من يوقف حقدا اسود من يوقف حقدا اسود من يوقف حقدا اسود من يوقف حقدا اسود من يوقف حقدا اسود من يوقف حدا أسود أوقف نبض أذان يسمع أوقف نبض أذان يسمع أعدم ذكر شيخ يركع أعدم ذكر شيخ يركع نبض أذان يسمع أوقف نبض أذان يسمع ذكرى شيخ يركع عدم ذكرى شيخ يركع. قتل الحب وعينا اجما قتل الحب وعينا اجما قتل الحب وعينا اجما قتل الحب وعينا اجما بهلاك العالم يتوعم من يوقف حقدا أسود بهلاك العالم يتوعم من يوقف حقدا أسود أشعل نارا في الأقداس صدع حرب كل أساس أشعل نارا في الأقداس صدع حرب كل أساس صدر كل حقوق الناس كل الأرض وهوى من من من من يوقف حقدا أسوى. آه شيد مقبرة وسجون سل بوجه الفرح جنون شيد مقبرة وسجون سل بوجه الفرح جنون اطفأ امالا بعيون اطفأ امالا بعيون اطفأ امالا بعيون من يوقف حقدا أسود؟ من يوقف حقدا أسود؟ من يوقف حقدا أسود؟